Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima Kullu an لا يكلف الله نفسا إلا ربما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا Oh, uh -huh.